اياك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 الم اعهد اليكم يا بني آ د م الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْ و م جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه ج ه ن ب التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على نختم ولو ا ء ل م س ن ا على ايديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد أ ر ج ل ه م بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على ايديهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا, مضيا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن ننكسه في الخلق أفلا ي الخلق ل ق ع وما ن و علمناه الشعر وما ينبغي له إ ن ه إ ل ا ذكر و ق ر آ ن مبين لينذر من كان حيا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 o h